والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرى فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصَفَتْ وَإِذَا الرُّصَلُ أُبْقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُبْجِلَتْ لِيَوْمِ لي الْفَصْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْرِ وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُفِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ مَنْتَبِعُهُمُ الْآخِرِينَ Kذلك نفعل بالمجرمين wa يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قَدَرٍ معلوم Päkondouna فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ oi luu iä, oi me idilmi, muka dibin. Allamna jalilau, on baan kifatta, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَا كُمْ مَا أَفْرَعَتَ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ يُنْطَلِقُونَ إِلَى مَا بِهِ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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون